122. Rahmanir 124. Sabaru 125. 126. 126. 127. 128. 129. 129. 121. 121. 122. 122.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 119. أولئك هم الراشدون 110. فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن من المؤمنين اقتتلوا فاصالحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله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 en آمَنُوا zon En de خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ اسْمُ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ